بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. لفضيله الدكتور حسبي, حسبي الله, الله حسبي الله, الله, الله فَإِن كُنْتَ لَهُ فَقُلْ عليه الدعا وهو رب العرش العظيم. <تصفيق> لقد قد جئ اكم رسول من انفسكم عزيز بلا <تصفيق> لقد... جاؤوا علي كما علت تم اريسن على يقول والم بس في عسل قل حسبي, حسبي, حسبي, حسبي, حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا فاذا başka ayetler C'est un peu plus <coughs> tard. C'est un peu plus <coughs> tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus بسم What وانت حل البلد لا طلقنا لإنسان في كبتت <تصفيق> أيحسب أن لن يقدر ألم, ألم ألم <تصفيق> نجعل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق Karere تصفيق> <تصفيق> What is فينا <تصفيق> حاجه طاهر سوم What